جو أشغر مما uh -huh. ओससज ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ go oh. اذا حقا اثماذا ula Bismilla kana مَا كَانَ مُحَمَّدٌ بَشَرًا أَحَدٌ مِّن رِّجَالِكُمْ Mmm. -hmm.